من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة رن جم ونراه کری وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهِلِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّ ید موت مدی پتی فصيلته التي تؤويه كَلَّا إِنَّهَا لَوَا نَزَّاعَةً س السائل والمحروم والذی ولا والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على موینک سرو کی بل کے منہ im mình cũngm anh giờ وَمَا نَمَحْنُ بِمَسْبُقِينَ فَذَرُكُم يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُونَ أَوْ a <laughs>